اذا نقر فينا قور فذلك يوم اذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلق وتوحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كانت آياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر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 Liman shaa' min kum ayat qaddam atau yata'khur, klu nafsi bma kesabet rahin, ilaa ashab al yamin, fi jannatim yta'saalun,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 وما يذكرون الا ان يشاء الله واهل التقوى واهل المغفره